شبكة مزامير آل داود تقدم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد فإن كتاب الله عسى وجل وأصدق الكلام وأصدق الحديث وهو خير الهدى وهو شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأشرف ما يجعل المسلم وقته به كلاوة كتاب الله أو تعلمه أو تعليمه قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن معلمه والفرق بين الحي والميت القلب الحي والقلب الميت إنما هو القلب الذي يعمر بالقرآن أو الخال والقلب الذي يخلو من كتاب الله قلب ميت عياذا بالله ولا ريب أن الصوت الشبيل النبي يحبب في كتاب الله ويرغب من يستمع إليه لأن يكون مثل حافظا تاليا ولا ريب أن من كانت نيته بذلك تعظيم كتاب الله واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مأجور مشكور من الله والناس وصدق الله وردت القرآن أغتيلا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أثنى على القارئ والقارئ لا يدري أن النبي يستمع إليه قال لو كنت أدري أنك تستمع إليه لحضرته لك تحبيرا في حقيقة الأمر إن منتدى مزامير داود من خلال ما استمعت إليه من الأوضو الحبيب الراجي عفو ربه ترك في نفسي شجونا أردت أن أعبر عنها عسى أن نال بها بعض الأجر من الله سبحانه وتعالى ويكفينا عجل الدلالة لو تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال فإن القائمين على أمر هذا المنتدى كما علمت الأخ الحبيب عبد العزيز السالم مدير المنتدى او الأخ الحبيب الأستاذ رضا رئيس المراقبين وسائر المراقبين والمشركين والمشاركين وعضاء المنتدى لا رأيب أنهم مأجرون من الله عز وجل خاصة إذا ملتزموا على ما علمت التلقي المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليك لبس بإدراك هذا المعنى فيما يسمى بالمقامات ما دام منصولا نسبة وسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي تلى القرآن كما سمعه من جبريب وأخذ عنه المسلمون أحرف القراءة ونقلوها إلينا نقلا متواترا ولا ينبغي أن نحيد عن ذلك خاصة في وقت ارتفعت فيه أصوات من يطالب بضرورة وحتمية دراسة السلم الموسيقي والخواعد الموسيقى من أجل الترنم بالقرآن وهذا أمر يفتح بابا خطيرا على الناس أسأل الله أن يقفينا شرح إن التنظم بالقرآن وتحسين الصوت بالقرآن وإجادة تلاوة للقرآن بما بلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أصل ولذلك أقول بارك الله في القائمين على أمر هذا المنتدى لحرصهم على الاتباع ونفذهم الابتداء وعدم سياقهم وراء هذه المنهيات والمغريات وأدعو كل الإخوة المشاركين في هذا المنتدى الطيب أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يقول قولا إلا بدليله وأن يكونوا وقفين عند حدود الله تبارك وتعالى فالبلاغ عن الله مشروط بالأمانة يقول على ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولا والاستحسان ليس بالأمر العقلي ولا بالأمر الطبعي ولا بالأمر العادي فالاستحسان من أجل العادة أي معتاده الناس أو ألفوه أو أحبوه أو قبلوه لا يجوز في مقامنا هذا والاستحسان بالهوى كذلك لا يجوز فالعقول قاصرة متفاوتة متناقضة وعطاؤها في هذا أمر لا يحتاج إلى دليل إن الحقيقة التي لا ينبغي المزايدة عليها أن الحسن ما حسنه الله ورسوله وأن القبح ما قد الله ورسوله هذا في كل جوانب الحياة فما بالنا لو كان الأمر منصولا بقراءة كتاب ربنا على النحو الذي يرضي ربنا عنه لا ريب أنهم لا تجوزوا قراءته ولا اقرأوا إلا كما بلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولو كان الله قد أعطاك أو حباك من طول النفاس قوة الصوت فتغفل الأحكام أحكام التلاوة وأحكام التكويض يصير مع النغمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من زمن سيأتي وقد أتى يرجع فيه الناس القرآن ترجيع الغناء الناس لا يستمعون إلى القرآن وإنما يستمعون إلى هذا الصوت إلى الترجيع الذي فيه ينادون بالترجيع كما ينادى المطرب بالإعادة وهذا أمر ينبغي أن ندركه أن نقف عند حدوده وضوابطه فاحضروا أيها الأحبة الكرام رحم الله زمانا يسمع فيه أمير المؤمنين عمر التالي يطلو في جوف السحر إن عذاب ربك لواقع لو ما له من دافع فيمرض في بيته ويعوده الناس شهرا ولا يدرون سبب علته وما ذلك إلا خشية من كلام الله وإدراكا لأثر وثمرت هذا القرآن الكريم الذي استمع إليه والناس يستمعون اليوم إلى نفس الكلمات فهم يعلنون أصوات الاستحسان بالتكبير ثارة بطلب الإعادة تارة أخرى ولا أدري أهي على قلوب أقفالها أعوذ بالله من ذلك فلا تشاركوا هذا الباب وإنما حرصوا على أن تكونوا وقفين عند حدود الله فيما كتبتم أو علقتم في مواضعكم التي تعرنوها على قرائكم أو التي تعلقون بها على من كتب إنما ينبغي أن نكون وقفين عند حدود الله عز وجل وأن لا نحسن إلا ما حسنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم هناك أمر آخر هو أن التذبب في عطاء الله وقسم الله لتلك النعم هذه الأصوات الحسنة وهذه القدرات المتباينة دلالتنا على عظمة الله إن الله جعل من آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم وجعل هذه الآيات وقفا على العالمين العلماء المفكرين الذين فتح الله بصائرهم حينما يتدبرون هذا المعنى يعطون للناس دروسا عظيمة كبيرة ولو عدتم إلى بطون الأمهات ثم تفكرتم بين الواقع وبين ما تقرؤون لأدركتم كنوزا كثيرة تستطيعون بها أن تفتحوا بفضل الله قلوبا غلفا وأن تقنعوا بها عقولا شاردة وأن تجمعوا بها نفوسا مشتتة وأن تكونوا بها دعاة خير مرشد وأئمة هدى لمن يقرأ لكم أو يستمع لكم أو أن يدخل موقعكم المبارك هذا ثم فوق هذا وبعده عظيم في قلوب الناس اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته في القلب ومعزته وتعظيم وتعظيم الهدي المأسور عنه صلوات الله وسلامه عليه في الوقت الذي ينبغي أن يكون قبيحا ومعلوما من قبح بأعلى درجاته كل خروج على هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه فذلك وصمام الأمان صمام الأمان فلا تأمنوا الكرة ولا تأمنوا الزمان ونسأل الله أن يقينا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما ضطن وختاما أميئا لكل قارئ وتال ومحب ومرغب لكتاب الله تبارك وتعالى وحسبكم أن تكونوا من الصنف الأول الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بالأترجة فطعمها طيب وريحها طيب طعمها طيب وريحها طيب وهذا حال المؤمن الصادق في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى ومن لم يبلغ هذا المقام فحسبه أن يقل عن مقام التمرة التي طعمها طيب ولا ريح لها أما والحذر كل الحذر في أن تكون لا ريح ولا طعم وذلك مثل من لم يقوم على حدود الله وبين ذلك وبين ما قبله منافق ظاهر وطيب وباطنه خبيث فغورك كالريحانة له رائحة طيبة لكن لا فعملها أريدكم أن تكونوا بحال بكل حال من الأحوال وفي كل أحوالكم كالأترجة ولا نقبل أن تكونوا أقل من التمر أسأل الله بأسمائه وصفاته ليجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأن يجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا وإلى الخيرات كلها هماما وذليلا وأن يجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى وأن يجعلنا ممن يفوز به في الدارين فيكسونا به الحلل ويسكننا به الظلل إنه ولي ذلك والقادر عليه دمتم موفقين راشدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقزى الله من كان سببا في هذه الكلمة عني كل خير أعني عبكم الرشيد الراجع في ربه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته